Havâs-u Fâtiha-i Ali-i Kerrâmallâhu Vâchâh Bismillahirrahmanirrahîm Elhamdülillâhi Rabbil Ya hayu ya kayyum Ecebiâr-u Mukayâil Alâ mâ sakharitâ Cemî'in nâsi semî'in mutî'in Elhamdülillâhi Rabbil âlemîn Ve bihakk-il hayyil kayyum Ve bihakk-i abjad يا رحمن يا رحيم يا رؤوف يا عطوف أجب يا جبراء سمي عمطيا بحق الرحمن الرحيم وبحق الرؤوف العطوف وبحق الملك مهزح مالك يوم الدين يا مقلب القلوب أجب يا شمس مائل سمي عمطيا بحق مالك يوم الدين وبحق مقلب القلوب وبحق الملك طنكل يا تنعم بدونك يا كنستعين يا سريع يا قريب يا معبود يا مستعان اجئ يامي كائن سننوت ينياتك يا تنعم بدونك يا كنستعين وبحق السريع القريب المعبود المستعان وبحق الملك المعبود من سع اهدمى الصراط المستقيم يا قادر يا نقتذر أجد يا صرف يا إنسان يا مطيام بحق إياك نعبد وإياك نستعين وبحق السريق القريب المعبود المستعان وبحق المليك المعبود منسع اهدمى الصراط المستقيم يا قادر يا من قد تدير اجبنا صرفا يا انسن يمضيا يمضي يا كل عبدك انك نستعين ما بيعقل قاد يا من قد تدير ما بيعقل الملك فاسقر صراط الذين نعمت عليهم يا الله يا حكيم ياليم اجبنا عينا يا انسن يمضيا يمضي صراط الذين نعمت عليهم وبحق الله العكيم العليم وبحق الشنسح المؤكد بقوائم العرشية غير المغضوب عليهم ولا الطالين يا قائل يا عزيز يا عزرائيل سمعا مطيعا بحقه غير المغضوب عليهم ولا الظالمين بحق القائم العزيز وبحق ملكي ذو الضوء المأكن بقوائم العرش الله ما إنه ليس في السماوات دورات ولا في الأرض غمرات ولا في البحار قطرات ولا في الجبال مدادات ولا في النجار ورقات ولا في الأجر سامي حركات ولا في القلوب خضرات إلا وهي لك عرفات وإليك شعيدات وعليك دالات في ملكك مسخرات فمن قدرة سخرت لها أهل الأراضين والسماوات سخر لي مطلوب وسخر قلوب جميع المخلوقات روحانية من العميات والسفليات يا سريع يا قريب يا مجيب الدعوات يا رب العالمين برحمتك يا الله أرحم الرحيم